إيه اللي قلت ندير باش تعونيني على الزمان ساعتين عندين الزمان تعونتوا عليها ما يهمش ما كيفاش نعيش بالأبي ما كنش كيفاش عمري نخليك آه اللي لي قبل ما تطفرى والفسد كي فالراس ما كاينش كيفاش نعيش بلا بيك ما كيفاش عمر نخلي آه وعلاش علاش عطري ديزاني جيت قولي لي خلاص انت تسوي عندي الدنيا حتى والديها كنتي يو بحلال Why am I so bad? Why am I so bad? Why am I so bad? Why Vamos